قال المؤلف ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره اما قوله يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى من يعني تقديم الاداه تقديم اداه الاستثناء والمستثنى من المستثنى منه فمثلا تقول ما جاء الا زيدا القوم عندي هنا ايش قدم المستثنى من هو المستثنى زيد والمستثنى منه القوم فهنا قدم ما جاء القوم ما جاء زيدا إلا القوم ما جاء زيدا الا القوم كيف ما جاء الا تقديم عفو. ما جاء الا زيدا ما جاء الا زيدا القوم والاصل اصل الكلمه هذه ما جاء القوم الا زيدا ما جاء قوم الا زيدا. في هذه الحاله انا في الحاله الاولى يكون بالنصب والفارق انه معروف الاستثناء اذا كانت الجمله موجبه اما أن تكون جمله موجبه او ان تكون منفيه معروف انه اذا كانت الجمله موجبه ايش فالمختار او الواجب النص جاء القوم الا زيدا واما اذا كانت منفيه غير موجبه إذن فيها ايش الرفع ما جاء القوم الا زيدا طيب هنا قلنا ما جاء الا زيدا للقوم مع انها منفيه مع انها منفيه لكن نقول فرض اذا كان في باب التقديم والتاخير لكن اذا ما يتعلق بالمستثنى او المستثنى منه ما يتعلق بالمستثنى والمستثنى بالتقديم والتاخير فالمختار ايش المختار عند ابن مالك وغيره ان نص فتقول ما جاء الا زيد للقوم لكن اذا عدلناها قلنا ما جاء القوم الا الا زيد هنا يجب ايش الرفع وفي هذه الحال فالمختار نصب ولا غير واجب ولا غير واجب من في روايه باختيار في الرفع مذكر هذا ذكروا سيبويه عن بعض العرب أشاهد من هذا على كل حال هذا بالمناسبه حتى يعرف التفريق فاذا هذا عندنا تقديم المستثنى والمستثنى منه يمثلون لهذا بقول القائل فما لي إلا فما لي إلا آل أحمد شيعته وما لي إلا مذهب الحق مذهبه هنا في تقليل المستثنى على المستثنى منه هنا في تقديم المستثنى على المستثنى منه واضح واضح المثال نعم او يحتاج الى اعاده فعندنا هنا التقديم وقوله هنا يجوز قول المؤلف هنا يجوز يعني عندما يعني جائز في لغه في لغة العرب جائز في لغه العرب وهذا المثال من امثله هذا البيت سبيل الكميد نعم لي إلا آل أحمد شيعة وما الا مذهب الحق مذهبه فهنا قدم المستثنى على المستثنى هذا دليل يستدل به على ما ذهب إليه على ما ذهب إليه المؤلف طيب قال أيضا ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره الاستثناء من الجنس يعني من جنس إيش من جنس المستثنى منه أو من غيره فمثلا القوم جنس يطلق على من على العاقل فتقول جاء القوم الا زيدا ما جاء القوم الا زيد جاء هذا ايش هذا استثناء من جنس او من غير جنس من جنس طيب جاء القوم الا هندا هنا استثناء من جنس او من غير جنس من جنس جاء القوم ما نحمل على الرجال نحمل على المطلق يشمل الرجال والنسف طيب جاء القوم إلا خالدا هذا من جنس طيب جاء القوم إلا بعيرا هنا من غير جنس وإن كان المثال إلا حمارا هذا هو اشهر مثال عند اهل اللغة لكن نقول نترك هذا جاء القوم إلا فرس جاء القوم إلا بعيرا نعم بشاهد هذا الاستثناء من غير الجنس هل هذا جائز أو غير جائز المؤلف يقول ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره اما من الجنس فهذا بالاتفاق لا اشكال من غير الجنس فهذا فيه خلاف الاستثناء من غير الجنس هذا فيه خلاف فمنهم من أجاز ومنهم من منع لكن المجيز هم الأكثرون لكن المجيز هم الاكثرون وهم الذين اجازوا استثناء غير الجنس من, من غير جنسين جنس من غير جنس استثناء جنس من غير, غير جنسين فتقول جاء القوم الا حمارا هذا جائز الجواز وعدم الجواز مبناه في مثل هذه الامور هو مرجع مرجع السماع اللغه ان اللغة تبددت في اللغه او الشرع اخذ بها وان لم يثبت لم يؤخذ بها وأما العقل فلا مجال له في هذا الحال ثبت هذا النص لا مجال للعقل فلعل المانع هو اتصال شيء من الجانب العقلي بهذا المانع كيف جاء القول لا حمارا ما هذا الاستثناء لان الحمار ليس من القول لكن نقول لا مانع من هذا الاستثناء وله نظائر مثال قوله تعالى فسجد الملائكه كلهم أجمعين الا ابليس فهنا استثنى إبليس استغنى إبليس من ايش من العاقل من اي جنس؟ من الجنس الملائكة طيب هل هنا دليل عن إبليس من غير الملائكة؟ إلا إبليس أبا واستكبوا الحين حينئذن يقولون لا قال بعضهم لا إشتا وهنا ما يستغنى إبليس من الملائكة لأنه قال في سرد الملائكة وكل مجمعون إلا إبليس لكن نقول آية الأخرى قال إلا إبليس كان من الجن إبليس كان من الجن فغسق عن أمر الله ومع وجود هذه الآية مع وجود هذه الآية إلا أن أهل العلم اختلفوا في ابليس فمنهم من قال هو من الملائكه ومنهم من قال هو من الجن وظاهر النص مع من مع من قال إنه من الجن هذا ظاهر نص إبليس كان من الجن وهنا قول يعني توصل هذا وهو قول الشيخ الإسلام ذكر حينما ذكر هذا الخلاف قال إبليس عد من الملائكة في الأول فسلف الملائكة كلهم أجمعون لأنه في ذلك الوقت في صورة الملائكة وإلا في الأصل فهو من الجن فهو ليس ملك ليس ملكا وإنما هو داخل مع الملائكة بالتبع لأنه في صورة الملائكة يعني كصورة الملائكة هو فهو من حيث الأصل من الجن فكان قول شيخ الإسلام هنا لأجل أن يكون واقف للآية سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس يعني كان إبليس حكم الملائكة من جهة الصورة لكن من حيث الأصل لما حصل استثناء كانوا قال الا إبليس لأنه كان من أصل الجن لأنه كان من أصل الجن لم يرسل لاحظتم هذا كلام شيخ الإسلام على كل حال الصواب في هذا أن إبليس أن إبليس ليس من الجن فيدا اذا اتفقنا ان ابليس ليس ليس من الملائكه اتفقنا أن ابليس ليس من الملائكه, الملائكة حينئذ يجوز ان يكون المستثنى من جنس من غير جنس المستثنى منه ولا حجه لمن منع وعلى فرض التسليم ان ابليس من الملائكه فهذا حاصل استثناء غير الجنس حاصل في امور في امور كديرامهد وبلده ليس بها انيس الا للعافير والا العيس فالعافير والعيس ليس من الانيس وليس مما يؤنس لان المراد بالعافير ايش اولاد بقر وهل وهل الانيس وولاد بقر الوحش هذا يقصد بالانيس من كان من بني من بني جنسي وماذا قال وبلدة ليس بها انيسو الا لعافير وإلا العيس لعيسو هنا مع انه من غيري من غير جنسي وهذا من قول العرب وهذا من قول العرب قال وشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط لعل هذا مبحثا مستقلا ن نتركه القادم إن شاء الله الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على